منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب جعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق له انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شيء شكّم من ذكري بل يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جندم ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو لوتاد وثامود وقوم لوط وأصحاب ليك لأيك الأحزاب إن كل إلاك الذبر الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوائق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود ذليد إنه أواب إن صخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي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 فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وغواص وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ وَامْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لَهُ أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْبَاءُ وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْبَابِ وَخُذْ بِيَد إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذكر الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ لخيار وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ لَخْيَارِ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم لبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أطراب. هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبيس المهاد هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج قتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صال النار قال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 إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هو نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِنْ يُحَاوِلُ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ونفخت فيه من روحي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 إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضارين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن جهنم منك وممن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم علي من جري وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر لل عالمين ولا تعلم نبأه بعد حين.